نرفع درجات من نشأ، إن ربك حكيم عليم، ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ كُلَّ هَذِينَ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 119. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون 110. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم قُرْ بِهَا هَا أُولَئِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ قُتَدِهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين